لآن, لآن القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لا مستقيم بالليل وسارقون بالنهار، لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون، يحفظون. ويسبح بحمده وعد بحمده already in a great Oh no.